بسم الله الرحمن الرحيم الف لا منيم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 وَوهو السميعُ العم وَمَا جَهَدَ فَإِماَا يُجَاهِدُ لِنَنفسْسِ إِ اللهَّه لَغَنِيعَن العالممين والالمغينَ آمَنُوا عَنِل الصَّالِحَاتِلَ كَِّرًا النهُم سَئاتِم وَلََجزنَّهُم وَلََجزَنَّهُم أَحسَن الذي كَوا يعَّلُ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 إِلَىٰ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مَن مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى الله يسير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 لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ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 أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون